أعو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماوات والأرض والله على كل شيء السماء والأرض والاختلاف في الليل والنهار لا آ الذين يذكرون الله قائما وكان وعد الله ويتفكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا so much. في خلق السماوات. ربنا <تصفيق> ربنا فغفر لنا كفيرا عنهم سيئاتهم وداود جنات وداود جنات. تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب دوابا İzlediğiniz إن الله <سؤال> سريع الحساب <تصفيق> <تصفيق> إن الله سريع الحساب Its me you Böyle karşılaşıp vursa, o mu Thank <laughs> you.